بوك تو بايف ان تونتغ في المدينة في المدينة اك ولنا دي ستاسي تغان اريد ان اذهب الى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار أكفنا للخخان أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار أكفنا بمرستة تخان أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة Hoe كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hoe kom كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Hoe kom ik كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وصل المدينة أاً وراخ التكسي أحتاج لسيياة جررى أحتاج لسيرة رى أ و الك أحتاج لخريطة المدينة أحتاج لخريطة المدينة ااً وراه Ahtaju lifunduk Ahtaj lifunduk Aekvel khraag akkar hier Ureidu an astagir seyara Ureid an astagir seyara Hier is my credit card Huna bittaaqe l-iqtiemaniya Huna bittaaqe l-iqtiemaniya Hier is هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. Wat ماذا يوجد في المدينة ليرا؟ ماذا يوجد في المدينة ليرا؟ خان نادي اوستاد. اذهب الى المدينة القديمة. اذهب الى المدينه القديمه قم بجوله في المدينه بجولة في المدينه خان نادي هاوه اذهب الى الميناء, اذهب إلى الميناء. في الميناء قم بجوله في الميناء. Is ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك؟ besook vir ek in tekst.